آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض ايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابهات آيات, ايات لقوم يوقنون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 لهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب لهم عذاب من رجز اليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامه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 صالحات فيدخلهم ربهم في رحمة ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آيات تتما عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكونتم مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم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 أنكم أتخذتم آيات الله زوو وغرتكم وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعبون، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعبون، فللله الحمد رب السماوات.